ندم فيه انتهيت يا الله يا رب رزقنا الزهد يا رب, يا رب, يا رب, يا رب رزقنا الصدق الزهد في الدنيا في كثير من احبابنا يفهمون الزهد في الدنيا فاما الخاطئ الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ينام عمر على فراش الموت ليدخل عليه ابن عمه مسلمة ابن عبد الملك ويقول له يا خليفة المسلمين ألا توصل أولادك بشيء أي بشيء من المال فلقد أقفرت أفواه بنيك مع هذه الساعة ومع هذا المال ترك أولاده فقراء ترك أولاده بلا مال فيقول له ابن عمه مسلمة بن عبد الملك يا خليفة المسلمين ألا توصل أولادك بشيء من المال لقد أقفرت أفواه بنيك فيقول له عمر وهو على فراش الموت بقوة عجيبة وصدق يتلألأ قال له وهل تعلم أني أملك شيئا لأوصي لأولادي به أم تريد أن أترك لهم مالا من مال المسلمين لا والله لا والله لا أعطيهم مالا من مال المسلمين أبدا فأولادي عندي أحد رجلين إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإما أن يكونوا غير صالحين فلا أترك لهم أبدا ما يستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله يا خالق عمر سبحانه يا سلام على أما تعيش مع السلف أما تعيش مع السلف أنا شخصيا يعني أشعر بضآلة وأشعر بحقارة ورب الكعبة أشعر بضآلة وحقارة عجيبة جدا الناس دي كانت فين كانت فين وإحنا بعينا فين كان عبد الرحمن البعوف من أغنى الصحابة ومع ذلك كان من أزهد الناس أبو بكر الصديق كان من أزهد الناس ومع ذلك كان من أغنى الناس ومن أكثر الناس ماله طلحة بن عبيد الله عثمان بن عفان وعلى رأسهم سيدنا رسول الله لقد جاء المصطفى سائل ليسأله الصدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين صدقة غنما بين جبلين وساق الرجل الأغنام وذاب إلى قوم ليقول يا قوم أسلموا فوالله إن محمد يعطي عطاء من لأخشى الفقر كان ليوقف في بيته النار يمضي الشهر والشهران ليس عن فقر وليس عن عجز وإنما عن غنى وعن زهد وعن تربيع وعن تعليم ولذلك أيها الأفاضل كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجهاً وأجمل الناس توبا وأجمل الناس طيبا وعطرا وريحا ومع ذلك كان أزهد الخلق صلى الله عليه وسلم عشان كده اسمع بالتعريف لتعريف السلف بالتعريف العلماء الأجلاء لمعنى الزهد بألو إيه خل بالك قال شيخ الإسلام بن تيمية طيب الله ثراه حين سئل عن الزهد في الدنيا قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة الله الله الله الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة لقب سرة اك ولقب السرة شراب ولقب سرة مال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة أي شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه فأنت زاهد هذا هو الزهد الحقيقي ترك ما لا ينفع في الآخرة طب ما للورع بقى الورع بالدرجة أعلى straw قال الشيخ الإسلام والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة تاني تاني تاني الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة بل قد يلبس رجل عباءة من الخيش من الصوف وقلب مليان كبر كبر آه مغرور منفوخ يقول لك نزاهد انا قريب من الله انا افضل من كل الناس دي اعدد قلب ما لينكب ولبس عبام الطع ورحتها تأرف ولك نزاهد في الدنيا وقد يلبس مسلم تقي نقي ثوبا جميلا جميلا معطرا مطيبا وهو من ازهد الخلق لانه تارك للحرام تارك لما لا ينفع في الاخرة تارك لما يخاف ضرره في الاخرة زاهد ورع تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقلين لذيني لا شعبت من شراق فيه تبت وعلى وجه شمايا ندم فيه زني